أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله وإِن أطري يقولوا يقولوا هاله من عندك قل كلم من عند الله قل كلم من عند الله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 وَأَرْسَلْنَا كُلَّ نَاسٍ رَسُولًا وَأَرْسَلْنَا كُلَّ نَاسٍ رَسُولًا وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا وَأَرْسَلْنَا كُلَّ رَسُولًا Terima kasih kerana